وَل قدَ قَالَ لَهُ هَُونُ مِنْ قَبْلوا يَا قَوْمِ إِ مَا فُتتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُم الرَّحمَانُ فَتَّبِعونِي وَأَفحُ أَمرِي قَالولًا بَرَّحَ عَلَيهِ عَكِفِ نَحََّ يَرجِعَاءِ لَْنَا مُسَك قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنْ أَفَعْصَىكَ أَمْرِي قَالَ يَا بُنَيَّ مَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إني خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبَ قَوْلِي قَالَ فَمَا خَطُبُكَ يَا سَامِرِي قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبَصُرُوا بِهِ فَقَبَرْتُ قَبَضَةً مِّنْ أَفَرِ الرَّسُولِ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 لا نُحِدِقُّ نَهُ ثُمَّ لَنَسْفُنَهُ فِي الْيَمِّينِ أَسْفَا إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شيء علما